أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة 118. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند رب يمن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه